وَمَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى وَإِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ أيها الأحبات في الله إن هذا اليوم هو اليوم الثاني عشر من شهر شعبان لعام 1434 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلكم الشهر الذي تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وفي ذلكم الشهر أيضاً وفي ليلة النصف منه يحدث فيها أمرٌ عظيم وحدثٌ جلل ألا وهو أن الله تبارك وتعالى يمنُّ على عباده يمنُّ على المسلمين أجمعين بمغفرة الذنوب في ذلكم اليوم وفي هذه الليلة إلا للمتخاصمين إلا للمتشاحنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال صلى قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح والمشاح هو الذي بينه وبين أخيه شحناء بينه وبين أخيه خصومة هو الذي بينه وبين أخيه عداوة على أمر دنيوي هذا الذي لا يغفر الله تبارك وتعالى له في تلك الليلة العظيمة ليلة النصف من شعبان عباد الله لذلك فينبغي على المسلم أن يتجنب الذنوب التي تمنع قبول الدعاء وقبول الأعمال الصالحة والتي تمنع مغفرة الذنوب والتي تمنع عفو الله تبارك وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم أيضاً تفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين وخميس فيغفر الله تبارك وتعالى فيغفر الله تبارك وتعالى لكل رجل. يؤمن بالله واليوم الآخر إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول سبحانه أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين المتخصمين المتشاحنين الذين بينهم وبين بعضهم ضغينة أو حقد وحسد أو شحناء أنظروا هذيني حتى يصطلحا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون عباد الله تهل علينا بعد يومين تلك الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان وهذا فضل عظيم فيها في ذلكم الشهر ترفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى ويغفر الله لجميع المسلمين في هذه الليلة إلا للمتشاحنين المتخاصمين الذين بينهم وبين بعض عداوة لذلك أيها المسلمون عباد الله وجب على المسلم أن يسلم صدره وأن ينقي نفسه تجاه إخوانه في تبارك وتعالى فالشحناء عباد الله تجعل المسلم لا يقبل الحق لا يقبل الحق أبدا ويرد الحق طالما أنه جاء من إنسان يبغضه أو إنسان يكرهه أو بينه وبينه شحناء مهما كان هذا الحق ومهما أوقيبت الأدلة والبراهين على هذا الحق لا يقبله أبدا لأنه جاء من إنسان بينه وبينه شيء في صدره وتأمل عباد الله لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة قال أبو جهل عليه لعنة الله وكان يعلم علم اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالحق وأنه نبي آخر الزمان كان يوقن بذلك لذلك مما قال أبو جهل عليه لعنة الله قال فنزعنا نحن وبنوا عبد مناف الشرف فنزعنا الشرف فأطعموا وأطعمنا وحملوا وحملنا وأعطوا وأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفر سيرهان يعني متسوين في كل شيء قالوا منا نبي يوحى إليه من السماء منا نبي يوحى إليه من السماء فقلنا وأنا لنا بهذا فقال فوالله لا نصدقه ولا نؤمن به أبدا والله لا نصدقه ولا نؤمن به أبدا الدهر إذن أبو جهل كان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان نبي آخر الزمان وهو النبي حقا إلا أنه منعه من الإيمان به الحقد الذي كان في قلبه الحقد والحسد والبغضاء التي كانت في قلبه التي كان يكنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حيي بن أغطب حيي بن أغطب زعيم اليهود كبير من كبرئهم وحبر من أحبارهم كان يعلم علم الكتاب وكان يعلم صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورآه حيي بن أغطب بنفسه وتأكد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الموصوف في التوراة والإنجيل قيل له أهو هو هو النبي حقا فقال نعم والله هو نعم والله هو هو بعين وبصفته التي وصفت لنا نعم والله هو قالوا فعل ما تنوي إيه اللي انت تنويه هل تبعوا لماذا تفعل فقال عداوته أبدا الدهر أعديه أبدا الدهر هذه الشحناء وهذا هو الحقد والحسد الذي يكون في قلوب الناس يمنع الرجل والمر من اتباع الحق مهما أقيمت الأدلة والبرهين على هذا الحق طالما أنه جاء من الإنسان بينه وبينه شحناء أو بغضاء أو عداوة الشحناء عباد الله الشحناء تفضي إلى هدم الدين كله إلى هدم الدين من أصوله الشحناء والبغضاء إلى هدم الدين من أصوله وتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة أفضل من الصلاة وأفضل من الصيام وأفضل من الصدق سبحان الله ما هذا العمل الذي يفوق في الدرجة الصلاة والصيام والصدقة فقال صلى الله عليه وسلم إصلاح ذات البي�� إصلاح ذات البيان هذا أفضل من الصلاة والصيام والصدقة إصلاح ذات البيان فإن فساد ذات البين هي الحالقة فساد ذات البين هي الحالقة في رواية أخرى قال لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين يعني تمث الدين تزيل الدين من أصوله هي الحالقة والنبي صلى الله عليه وسلم شبه بحلق الرأس بحلق الرجل رأسه بالمسيح حتى يزيل جميع شعره ولا يترك فيه شيئا فكذلك البغضاء والشحناء وفساد ذات البين تحلق الدين وتمح الدين من أصوله لماذا عباد الله لأن الذي بينه وبين إخوانه في الله شحناء وبغضاء وخصوم وعداوة تراه يكذب ويستحل الكذب عليه. وتراه دائما يغتابهم وينم عليهم وتراه أيضا يظلم وتراه ربما ينتهك الأعراض وينتهب الأموال وربما يسفك الدماء نعم عباد الله يسفك الدماء بسبب البغضاء التي في قلبه والشحناء التي يحملها في قلبه لإخوانه في الله تعالى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأقول لا تحلق الرأس ولكن تحلق الدين يعني تزيل الدين من أصوله والعياذ بالله الشحناء عباد الله سبب من أعظم أسبابها الواقع في أمة الإسلام التعصب الأعمى للأشخاص أو التعصب الأعمى للجماعات أو للأحزاب فالتعصب الأعمى كله مزمون والتعصب يكون إلا لعقيدة الإسلام لدين الإسلام التعصب الأعمى للأشخاص أو الجماعات أو الأحزاب حتى لو قيمت الأدلة والبرهيم على الخطأ من الكتاب والسنة إلا أنه يتعصب لأشخاص بعينهم أو لحزب بعينه أو لجماعة بعينها حتى لو كان مخطئاً ومخالفاً لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتعصب كله مزموم ولا يأتي بخير أبداً تأملوا عباد الله على عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم رجلان أمام النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فقال أحدهما يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار يستصرخ بالمهاجرين والآخر يستصرخ بالأنصار يقول لهم انصروني ولو كنت على خطأ انصروني ولو كنت ظالما فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك بعينه فأحزنه ذلك صلى الله عليه وسلم فجمع الناس صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر المسلمين الله الله أبدعو الجهلية وأنا بين أظهركم؟ أبدعو الجهلية وأنا بين أظهركم؟ بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به أبدعو الجهلية؟ تدعون أبدعو الجهلية وأنا بين أظهركم؟ هذه عصبية جهلية وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة فندم الناس على ذلك وعلم أن ذلك نزغة من نزغات الشيطان أيها المسلمون عباد الله الشحناء والبغضاء الواقعة بين المسلمين في هذه الأيام سبب من أسباب زوال الدين يستحل بها المسلم عرض أخيه ويستحل بها مال أخيه ويستحل بها دم أخيه المسلم حيث أنه الذي بينه وبين اخيه خصومه أو شحناء ربما يفسقه وربما يكفره والعياذ بالله ويستحل دمه بعد تكفيره والعياذ بالله فالشحناء والبغضاء لا تأتي بخير أبدا لا تاتي بخير ابدا لذلك عباد الله في زمن الفتن زمن الفتن الذي نعيشوه هذا وجب على كل مسلم ان يكف لسانه عن كل الكلام الا الكلام الذي فيه مصلحه أن يكف لسانه عن جميع الكلام تاملوا عباد الله ماذا فعلت الشحناء والبغضاء بقبيل وهبيل انه كانت بينه وبين اخيه بغيضه كانت بينه وبين اخيه شحناء فاستحل دم اخيه وقتل اخيه قتل شقيقه قتله واستحل دمه ولا حول ولا قوة إلا بالله لذلك عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا هو المسلم حقا خاصة في زمن الفتن ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم الشيطان عنده يأس من المسلمين أن يعبدوه ويسجدو له ويصلو له يأس من ذلك إلا أن الشيطان يعمل جهداً على الخصومة والوقيع بين المسلمين على الضغينة التي تكون بين المسلمين على أن يدب الحقد والحسد والبغضاء في قلوب المسلمين يحرس على ذلك الشيطان إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم فإذا كانت بينهم شحناء وبغضاء وواقيعة وعداوة فإن المسلمين أنفسهم هم الذين يستحلون الدماء يسفكون الدماء وينتهكون الأعراض وينتهبون الأموال ظلما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيها المسلمون عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها المسلمون عباد الله فما هو الواجب على المسلم تجاه إخوانه في الله إذا كانوا متشاحنين أو متخاصمين أو بينهم وبين بعض عداوة الواجب على كل مسلم أن ينزع, أن, ينزع فتيل أن ينزع فتيل الفتنة والشحناء الواقعة بين المسلمين وأن يتنازل عن حقوقه حتى لو كان مظلوماً حتى لو كان قد بغي عليه يتنازل لوجه الله تبارك وتعالى طالما أن هذا التنازل يكون مشروعا أيها المسلمون عباد الله يقول المولى تبارك وتعالى في ذلك وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله تأملوا عباد الله لقصة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ولي خلافة المسلمين بعد أبيه علي بن أبي طالب ولي خلافة المسلمين بعد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان محقاً إلا أن الناس في مكان آخر من الأرض بايعوا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه بايعوا معاوية وكانوا طائفة كبيرة من المسلمين أيضاً وكان الحسن على الحق وكان معاوية مخطئ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من البشر من جملة البشر إلا أنه أخطأ في ذلك لكن الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما رأى أنه قد تحدث فتنة بين المسلمين وقد يقتل أحد من المسلمين بهذه الفتنة فريق منها هنا وفريق منها هنا ماذا فعل الحسن؟ رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحسن بن علي خليفة المسلمين الراشد الخامس رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا سيد وعسى الله أن يصلح به بين خئتين عظيمتين من المسلمين ما زفعل الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحسن تنازل عن الخلافة كلها لمعاويه رضي الله تعالى عنه ارضاه وكان معاويه ايضا رجلا حكيما وهو صحابي من صحابه رسول الله كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بعض المسترئين على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجترئون على معاويه رضي الله تعالى عنه وارضاه ويسبونه ويلعنونه كما يفعل ذلك الشيعة عليهم لعائن الله وكما ينخدع بذلك بعض الناس من المسلمين إلا أن معاوية كان كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يحالفه الصواب في هذا الأمر وكان الحسن على الحق في هذه المسألة لكن الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه تنازل عن الخلافة كلها لمعاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم فقيل للحسن لما فعلت, ذلك؟ لما فعلت ذلك ألست أنت أحق بالخلافة من معاوياه فقال من يتحمل إثم هؤلاء وإثم هؤلاء من يتحمل إثم الذين يقتلون في هذه الفتنة من الذي يتحمل هذا الإثم سيقتل من هنا فريق من هنا فريق قال من يتحمل إثم هؤلاء وإثم هؤلاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن قُتِل هؤلاء فلن تقوم للمسلمين قائمة رضي الله تعالى عن الحسن وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين هذا هو العقل عباد الله وهذا هو صفاء القلوب عباد الله الذي ينبغي أن يحمله المسلم لكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وجب على المسلم عباد على المسلم عباد الله أن يُنقِّي صدره وأن يُسلِّم قلبه تجاه إخوانه في الله في مشارق الأرض ومغاربها النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة يوماً صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الناس أفضل قال صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا يا رسول الله أما صدوق اللسان فنعرفه فما مخموم القلب فقال صلى الله عليه وسلم أن التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حقد ولا حسد التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حقد ولا حسد هذا أفضل الناس عند الله تبارك وتعالى هذا أحبُّ الناس عند الله تبارك وتعالى هذا الذي يدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى كما هو حال هذا الصحبي الذي كان قد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فلما, فلما سأل عنه عبد الله بن عمر بن العاص ومكث معه ثلاثة أيام علم أنه يبيت يحمل غشاً للمسلمين ولا يحقد على أحد من المسلمين يبيت سليم الصدر لإخوانه في الله تبارك وتعالى فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسلِّم صدورنا اللهم سلِّم صدورنا اللهم انزِع الحقد والغلَّ والحسد والكرهية والبغضاء من قلوبنا اللهم ألِّف بين قلوب المسلمين اللهم أصلِح ذات بينهم اللهم أصلِح ذات بينهم وأهدهم سبول السلام واجنبهم الفواحش والمنكرات اللهم جنبهم الفواحش والمنكرات يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين اللهم الف بين قلوب المسلمين في كل مكان اللهم اصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام اللهم اهدهم اهدهم سبل السلام يا رب العالمين انصر اخواننا المجاهدين في سوريا انصر اخواننا المجاهدين في سوريا نصرا عزيزا مؤزرا اللهم ثبت اقدامهم اللهم سدد رميةهم وانسورهم على القوم المجرمين اللهم انسورهم عن القوم المجرمين اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم احقين دماء المسلمين اللهم احقين دماء المسلمين اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين من الفتن اللهم اجعى المصر سقاء رخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم وفق لات المسلمين إلى كل خير اللهم ولي أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شرارنا يا رب العالمين اللهم اشف مرض المسلمين وارحم موت المسلمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى مصار صار إليه واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة